صباح الغلا والشوق كلها ودهن العود مدام اسمك يفوق الخلائق وساميها صباحا نسيمه ينتشيبك حلا ورود صباح الفخامة والقصور ومعاليها صباح اشتياقي واشتياقي عليك يزود عيوني تمنى شوفتك وانت غاليها أنا بحضرتك حاضر وفي غيبتك مفقود مسامع غرامي تشتحلك ضواميها مدامك مناي ورغبتي ياها والمقصود تراني بوجهك من جروحك وطاريها صباحا بلا وصلك حصادا بلا مردود وعينا بلا شوفك وش اللي يداويها من يصبح بوجهك وذئك العيون السود يحظه بعينك كل ما رحنا نبر يحظه بعينك كل ما رحنا نبر